ثمانية أزوال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتين أم اجتملت عليه أرحام الأنتين نبئوني بعلم إن صادقين ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذك عين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرواح الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّط الله بهذا فمن أظلم من بغير عين إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد في ما أُوحى إليه محرما على طعمي طعمه على طعمي طعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسكوحا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 البقر والغنم حرماء ومن البقر والغنم حرماء عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى أو ما خطل قبيع ذلك جزى di